وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذني يا هامان, فأوقذني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين استكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون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 من المقبوبين، ولقد أعطينا موسى الكتاب من بعدما أهلكنا القرءان الأولى بصائر للناس، بصائر للناس، وهدوا ورحمة لعلهم يتذكرون.